فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال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 قال قائِدُ مِنهُ كَم لَ بستُم قالَاوا لَ بسن يَومًا أَبَعََّ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أَحَدَكُمْ بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فليأتكم سَيُخْذِلُ رِزْقًا مِنْهُ وَلَيَتَطَفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً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 إلا أن يشاء الله والقل ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وَالنَّبِيُّ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثُمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا